وزكريا ويحيا وعيسى وإياس كل من الطالحين وإثماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى طراط مستقيم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 فَقَدْ وَسْكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْتُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُوَ الَّذِينَ هَادَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمُ الْقُتَدِ الَّتَّقَى الَّذِينَ هَادَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمُ الْقُتَدِ الَّتَّقَى الَّتَّقَى